118. والصفات صفا 119. فالزاجرات زجرا 110. فالتاليات ذكرا 111. إن إلهكم لواحد 112. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق 113. إنا 111. إن السماء الدنيا بزينة ملكواكب 112. وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويخذفون من كل جانب 114. دحورا ولهم عذاب واصب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 وَحَشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَهَدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيبِ وَصِفُوهُمْ إِنَّهُ مَسْلُودٌ